ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم اجتملت عليه أرحام الأنسين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 ان كنتم شهداء ايد والصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغيا علما ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 فما مبطر وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم فرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون